مركبه من مجموع شبه وهي شبهه طويله اوردها به منصها والمقصود ان تكفير الناس بمجرد فهم واحد من كتاب الله لم يفهموا النبي صلى الله عليه وسلم كقوله تعالى الذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمين الى اخر كلامه وبين رحمه تعالى ان هذا الرجل كغيره من المشركين حصروا مفهوم الشركه الاكبر فيه هي في عباده اولا في عباده الاصنام حينئذ انباده الاولياء والتعلق بالانبياء والصالحين هذا لا يسمى ماذا لا يسمى شركا لا يسمى شركا بين المصنف رحمه الله تعالى ان هذا باطل ورده بعده بعده بعده دلالات اولا النصوص العامه الوارده فيه في القران كقوله تعالى الذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير بين ان الموصولات من صيغه العموم حينئذ الذين تدعون اي المدعوون فيه عموم او لا فيه عموم اذا يعم فمن خاص هذا النص كغيره من النصوص وهي من الفاظ العموم خاصه بعباده الاصنام والاشجار والاحجار ياتي بماذا ياتي بمخصص وهياته هياته ياتي بي بلفظ واحد عن الشرع ان هذه الايات خاصه بالاشجار والاحجار والسائر الجمادات الاصنام وما ورد عن عن بعض السلف وبعض المفسرين بتفسير الشركة الأكبر منه عبادة الأصنام لم ينفو أن غير الأصنام قد تعبد قد, قد تعبد أورد ذلك أو أمثلة لذلك والوجه الثاني أنه ثم نصوص خاصة تدل على ماذا على أن من الصالحين من عبد عيسى عليه السلام عبد أو لا صحيح عبد أو لا عبد عند النصارى وجعل ماذا جعل إلها فأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين اتخذوني عيسى هذا نبي وأمي هذه صالحة إذن جمع في الآية ماذا بين عبادة الأنبياء بين تأليه الأنبياء وبين تأليه الصالحين وسماه ماذا سماه شركا إذن ثم نصوص عامة وثم نصوص خاصة فتخصيص الشرك بكونه عبادة العصنام هذا تخصيص باطن وقول هذا الغبي أن هذا لم يقل به أحد من فالسنين إذا رجعت إلى أدنى تفسير ستجد ماذا؟ أن الشرك بالمفهوم العام الذي دلت عليه النصوص هو المقرر هو المقرر وإنما هذا مجموعة أكاذيب كما ذكرنا سابقة وذكر رحمه الله تعالى أن قوله على أنها أرباب بمعنى أن هذه الأصنام أولا حصر مفهوم الشرك في عبادة الأصنام وحصر مفهوم العبادة في السجود لها لكن على انها ارباب يعني العباده ما هي ما هي العباده هي السجود فقط مطلقا عنده تفصيل اذا اعتقد فيها للاستغلال فهو مشرك واذا لم يعتقد لا يكون شركا وهذا يدل على انه فهم بفهمه الفاسد ان الشرك انما يكون في الربوبيه فقط حين اذا الساجد للصنم لا يقال بانه مشرك لا بود ان يسأل هل اعتقدت في هذا الصنم الاستقلال انه يملك الضر والنفع والتدبير والتصرف الكون وبيده الجنه والنار ان اعتقد ذلك فهو مشرك وان جعله سببا وتوسطا وتشفعا بينه وبين الله تعالى واضاف ذلك الى الرب جل وعلا فلا يكون فلا يكون شركا وقس عليه كذلك ما, ما ما يكون من العبادات التي تصرف لغير الله تعالى بل على حصره العباده في السجود حينئذ جميع ما يكون غير السجود لا يكون ماذا لا يكون شركا البتة ولا شك ان هذا مصادم للقران والسنه ولذلك قال هنا على انها ارباب فانه يريد بهذا القيد انها لا تكون عباده الا مع اعتقاد التدبير الا مع اعتقاد التدبير والتصرف يعني الربوبيه الا مع اعتقاد التدبير والتاثير لها كما تقدم عنه صريحا كما تقدم عنه صريحاً ثم ذكر اياته رحيم الله تعالى تدل على بطلان قوله من من اصله وبين رحمه تعالى ان هذا القول شاذ وصادم للنصوص بل هو كفر ولذلك ذكر في اول كلامه ان هذا الرجل كفر قال فصل وقول العراقي هذا محل وقفنا وقول العراقي هذه الايه يقصد بها ايه فاطر السابقه والذين تدعون من دون ما يملكون من قطميه هذه الايه الصحيحه لكن الفهم باطل هذه الآية الصحيحة هذا التعبير ركيك لا يعرف عن, عن أهل علم أنهم يصححون أو ما يوهم أن ثم من يقابل التصحيح يكون مناطاً بالقرآن وإنما هذا يقال في السنة هذا حديث صحيح أو ضعفاً فلاناً أو غيراً أما في القرآن فلا يقال ذلك هذه الآية الصحيحة لكن الفهم باطل قال الشيخ رحمه الله تعالى مما يدل على جهله المركب جهله مركب يعني جاهل ولا يدل أنه جاهل وما أكثره يجهل ولا يدري انه ماذا انه جاهل على جهله المركب وكثافه فهمه يعني بعده فان القران اغنى واعلى واجل واعظم من ان يعبر عنه بهذه العباره لا يقال هذه الايه صحيحه وهذه الصوره صحيحه وما يقابلها او يقسم الى صحيح وغيره لانه اذا قال صحيحه يفهم ماذا ان ثم ايه ضعيفه او اي حسنه يفهم او لا يشير الى هذا لان هذا التعبير انما يكون عند العلم بماذا في السنه هي التي تنقسم الى ماذا الى صحيح وضعيف وحسن صحيح وضعيف وحسن قال او يقسم الى صحيح وغيره وانما تستعمل هذه العباره فيما يقبل القسمه من الاحاديث لان تنقسم الى صحيح وحسن وضعيف قال هو موضوع هذا على قول بعض اهل العلم قال النبي في تقريب الحديث صحيح وحسن وضعيف. والضعيف والضعيف الاصل لا ينسب الى النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرفع للنبي صلى الله عليه وسلم قال قاله صلى الله عليه وسلم انما هو ماذا الصحيح والحسن الصحيح وهو الحسن اما الضعيف هذا من اجل التقسيم للصلاحي تقسيم من الصلاحي قال قال السيوطي وانما لم يذكر الموضوع لانه ليس في الحقيقه بحديث اصلا بل بزعم وضعه اذا لا يقال فيه ماذا وضع لكنه هذا الموجود بحكايه الواقعة اما صحيح واما حسن واما ضعيف واما مردود الباطل مردود الموضوع هذا ليش قال فيه والضعيف هذا قابل قابل لان ان ينجبر فيصير حسنا لغيره قال هنا ولا يصحح الا من يضعف لا يصح الا من يعني من كان من اهل العلم من كان من اهل العلم هو الذي يقول هذا صحيح وهذا ضعيف اما ما لم يكن حنين لله لا يصح منه تصحيح ولا تضعيف انما يقلد غيره من اهل العلم ولا يحسن الا من يقبح لا يحسن يعني اضافه هذا الوصف الى الى ما تسمعه ولذلك بعضهم يقول ماذا احسنت احسنت يعني يجود ما ما قلته او فعلته والاحسنت صحيح او لا احسنت لا يحسن الا من يقبح وهذا لابد ان يكون ماذا اعلى منزلته اعلى منزله ذلك هذه وجه بعض الطلبه يسال شيخه ويقول احسنت اذا انت تحسن وتقبح يعني تقول لشيخك ماذا هذا قبيح وهذا حسن اذا صرت بمنزلته او اعلى منه لابد ان يكون بمنزلتي المحسن والمقبح له او يكون اعلى هذا الاصل فلا يحسن الا من من يقبح احسنت احسنت لماذا تسال اذا قالوا الا يحسن الا من يقبحه وقد انكر ابو حنيفه على رجل صار يحسن ما يسمع منه من الروايات يعني يقول هذا حسن وهذا حسن اخره وزجره عن ذلك وقال انما يحسن من يقبح هذا يكون من شان اهل العلم هذا في السنه ونحوه فكيف بالقران الذي هو كله حق وهدى تنزيل من حكيم حميد اذا هذا التعبير غلط من العراقي ان يقول في ايه هذه صحيحه وانما فهموا باطل ثم قال وقوله ان الدعاء هو السجود في هذه الايه ايه فاطمه والذين تدعون من دونه ايضا لم يفسر هنا الذين جعله خاصا باعتبار الاصنام اخرج الانبياء والصالحين والاولياء وجاء بضلال اخر وهو حصر الدعاء الذي هو العباده في السجود فقط من اين لا ادري ما بين هذا ما نقل عنه قال والذين تدعون اي والذين تسجدون لهم هكذا فهمه فجعل الدعاء هنا بمعنى بمعنى السجود وهذا لا شك انه باطل حصر العباده في السجود فقط هذا من ابطل ما يكون وهذا قول لعل ابليس لم يحدث نفسه به ان يجعل العباده فقط فيما ادف في السجود والا العباده لها لها اعمال باطنه لها اعمال ظاهره قوله ان الدعاء والسجود في هذه الايه والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمين وان نداء الصالحين ليس بعباده نداء الصالحيه يعني لو قال يا حسين يا زينب يا بدوي الى اخره هذا لا يسمى عباده اذا لن يكون شركا لانه لم يتحقق فيه وصف الشركه صار لماذا صار جائزا صار جائزا ان لم يقل انه مستحب ان لم يقل انه مستحب الى اخر عبارته قال الشيخ رحمه الله تعالى فهذا الكلام هذا كلام نشا عن جهله باللغه والشرح ركب بين امرين كل من جهل اللغه جهل الشرح صح هذا اصل كل من جهل اللغه جهل الش قطعا لماذا لان القران نزل بماذا بلسان عربي مبين اذا على قدر فهمك للسان العرب تفهم القران وهكذا نص الشافعي مره معناه ياتي ان شاء الله تعالى في درس الشبهات ان الاصل في فهم القران هو لسان العرب الا ما دل الدليل على ان له حقيقه شرعيه هذه الفاظ محصوره الفاظ محصوره حينئذ تفهم بي بدلاله الشرع فتسمى الاسماء الشرعيه كحقيقه التوحيد وحقيقه الشرك والصلاه والزكاه والصوم لا تكون بالعقل مع ان ذلك فيبقى على الاصل وهو ان لسان العرب هو هو المعتمد فاذا ضل في لسان العرب حينئذ ماذا وقع ضلاله فيه بالشرع في ولذلك لما جهل من لسان العرب ان الذين طبعا جهل او تجاهل محتمل جهل ان الموصولات تدل على ماذا تدل على العموم تدل على على الامم لو ادرك هذا حقيقه الادراك لما قال بان قوله الذين تدعون هذا خاص بعباده الاصنام من اين جئت بان هذا خاص بعباده بعباده الاصنام الذين هذا صيغه عموم يصدق على ما لا حصر مما يدعى من دون الله تعالى ان يد تخصيصه بشيء معين هذا مخالف اولا لسان العرب وثاني القواعد الاصوليه المبنيه في هذا المقام على اللسان العرب ثم بعد ذلك على على الشرع ولذلك بين رحمه الله تعالى ان الجهل بلسان العرب يفضي الى الجهل بالشرع وهو كذلك وهو كذلك ولذلك من جعل ان القدره الذي يعتبر شرطا في تحقق العلم الذي هو ركن من اركان شهاده أن لا اله الا الله ولا يصح الا بها جعاله جنسا او ما يسمى بالعلم الجملي دون نظر ان الافراد كذلك جهل لسان العرابه لانه لو علم و ادرك ان لا تشرك المراد به اولا الافراد وانما سلط النهي على الحقيقه لان الحقيقه لا توجد الا في ضمن افرادها لو علم ذلك لما قال بهذا القول صحيح او لا ولو ادرك ان الاصل في الفعل المنهي او الممنوع المراد به الماهيه والما هي لا توجد الا في ضمن افرادها لما تجرأ ان يتكلم مثل هذ الكلام لكن جهله بلسان العرب هو الذي افضى ويوقعه في الجهل به بالشرعيات ولذلك اهم ما يعتنى به من جهه تاصيل طالب العلم نفسه هو ان يتقن لسان العرب ولذلك قال الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات المبتدي في لسان العرب مبتدي في الشريعه والمتوسط متوسط والمنتهي منتهي اذا انت تعرف قدرك الان في الشرع هل انت مبتدئ في لسان عربي كنت مبتدئا مهما طالعت ومهما قرات ومهما فعلت ومهما حصلت من اجازات ومدح وثناء الى اخره وشهادات ما حصلت هذا لا عبره به انت تعرف نفسك به بنفسك فحينئذ هذا هو المقياس قال هنا فهذا الكلام نشا عن جهله باللغه والشرع وما جاءت به الانبياء فان العباده تتضمن غايه الخضوع والذل ومنه طريق معبد اذا كان مذللا قد وطاته الاقدام هذا اصله في اللغه يعني المعنى اللغوي حينئذ يكون المعنى اللغوي موجودا في المعنى الشرعي صح او لا يعني لو قيل بان العباده لها حقيقه شرعيه وكذلك لها حقيقه شرعيه ما علاقه الحقيقه الشرعيه بالحقيقه اللغويه العبره في حمل الالفاظ على الحقائق الشرعيه لكن كيف نفهمها لابد من النظر في لسان العرب ومعرفه ماده عاباد كيف تستعمل وماذا يراد بها فتستعمل ويراد بها الذل والخضوع اذا المعنى الشرعي ملاحظ فما ان الصلاه في اللغه الدعاء فهو كذلك ملاحظ فيماذا في الصلاه الشرعيه ولو كانت افعالا واقوالا وتعبد بها لكن متضمنه للدعاء بنوعيه دعاء بنوعيه دعاء تعبد العباده ودعاء المساله فهو مشتمل عليها اذا كل معنى لغوي فهو موجود في ضمن المعنى الشرعي وان شئت اعبر بتعبير اصولي الحقيقه اللغويه موجوده في ضمن الحقيقه الشرعيه وبالعكس الحقائق الشرعيه ها متضمنه للمعاني اللغويه وزياده وزياده زياده هي ما يتعلق به بالعبادات ولذلك تعرض هنا شاد لطيف رحمه الله تعالى الى المعنى اللغوي واما في الشرع فهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الباطنه والظاهره قاله شيخ الاسلام تيميه رحمه الله تعالى ومره شرحه مرارا يعني اسم العباده عباده اسم ينطبق على ماذا ينطبق على افراد صلاه وزكاه وصوم اذا اطلق لفظ العباده ينصرف الى هذه الاحاد وهذه الاحاد الافراد منها باطنه خوف ورجاء ومحبه ومنها ما هو ظاهر قد يكون باللسان كالتسبيح وتلاوه القران وقد يكون بالركوع والسجود والمشي الى المساجد هذا كله يعتبر ماذا يعتبر من من العبادات حينئذ تقول ماذا تقول الصلاه عباده والصوم عباده وتلاوه القران عباده هذا دليل على ان اللفظه كلي فينطبق على افراده واحاده انطباق ماذا ها المحكوم به على المحكوم عليه ولذا يقول زيد انسان وعمر انسان وبكر انسان وخالد انسان صحيح انسان واحد هذا اخبر به عن احاد اذا هو قدر مشترك فبمضمون لفظ انسان او بما تضمنه لفظ انسان اخبر به عن كل فرد فرد من افراد مصدقه فذلك ما يتعلق بالعباده قال وقال بعضهم هي اي العباده ما امر به شرعا وهذا اجمع بما قاله شيخ سلامة ميه لانه بين فيه ماذا الجهه ما امر به شرعا ثم الامر ها اما امر ايجاب واما امر استحباب فبين ان ان العباده لا تكون عباده الا بماذا الا بالامر من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي يعني من غير اقتضاء طلب عقلي يعني لا يدل عليه العقل العبادات هذه مقوفت على على الشرع فالعقل ليس مصدر من مصادر اثبات العباده كذلك ولا اضطراد عرفي لان الاضطراد العرفي هنا هو المعتبر مضطرد بمعنى انه لا يتخلف وكذلك ما كان من, من شأن عقلي ولذلك هذه الزياده لا يحتاجون اليها لو قال ما امر به شرعا صحت تعريفه ما امر به شرعا يعني من جهه الشرع شرعا احتياضا عن العقل واحتياضا عن عن العرفه اذا شرعا هذا هذا حال امر به شرعا اي من جهه الشرع من جهه الشرع وقال بعضهم في تعريف العباده هي فعل ما امر الله به ورسوله وترك ما نهاه الله عنه ورسوله ابتغاء وجه الله والداره على كذلك تفصيل لما لما سبق فدخل في هذه التعاريف كلها صحيحه كل التعاريف هذه صحيحه بمعنى ماذا ان كل واحد منها صالح لان تعرف به العباده والجامع الاعم لمعنى العباده طاعه الله تعالى وطاعه رسوله صلى الله عليه وسلم طاعه بامتثال الاوامر واجتناب انواعه هي يشمل جميع العبادات فيكون مصدر معرفه كون الشيء القولي او الاعتقاد او الفعل انه عباده مصدره الشرع يعني مرده الى الكتاب والسنه فدخل في هذه التعاريف والحدود جميع انواع العبادات فلا يقصد بها غير الله ولا تصرف لسواه اذا تقرر ان الشيء عباده جاءت القاعده الكبرى وان المسارده لله فلا تدعو مع الله احدا اذا لا يجوز صرف العباده لغيره تعالى فان فعل فهو الشرك بعينه هو اشرك فتثبت اولا كون الشيء عباده هذا اولا ولا يثبت الا بدليل خاص هذا الاصل فيهم واذا ثبت كون عباده حينئذ رجعت القاعده العامه صرفه لغير الله تعالى يعتبر شركا حينئذ هل هذا التعريف ما امر الله تعالى به شرعا لا يصدق الا على السجود ها ما يحتاج الى جواب هذا فاذا كان لا يصدق الا على السجود لم نحتاج اصلا الى التعريف تعريف من اجل ماذا من اجل ان نجمع افرادا لا حصر لها ونجعلها في عباره واحده ولو كانت السجود هو العباده لقال العباده هي السجود واسترحنا من هذه التعاريف لا نحتاج الى هذا الى مثل هذه التعاليل قل العباده هي السجود فقط انتهى الامر ليس ثم تعريف للعباده احسن من هذا التعريف واخص ان نقول العباده هي هي السجود لكن هذا تخص باطل هذا تخص باطل حينئذ كل ما امر الله تعالى به وامر بطاعته فيه وطاعت رسوله صلى الله عليه وسلم فهو فهو عباده وهل هذا يختص بالسجود لا شك انه لا يتصور احد عنده شيء من العقل ان ان يحصر العباده في السجود فقط قال فدخل في هذه التعاريف والحدود جميع انواع العباده ويدل ذلك على ان الشيخ رحمه الله قد ارتضى جميع هذه التعاريف ولكن قدم تعريف شيخ الاسلام فدل على انه اقوى عندهم اهل العلم اذا كتب وقدم قولا على قول فهو المعتمد الاول قد لا يرجح ينص على ان الراجح كذا وكذا لكن عدم الترجيح عند اهل العلم لا يستلزم عدم طمانينه القلب الى قول معين حين يريد ان يقدمه يجعله هو ماذا هو المقدمه وهنا قدم ماذا تعريف شخ الاسلام التميمي رحمه الله تعالى قال واما في الشرع فهي اسم جامع ثم قال وقال بعضهم قال بعض فدل على ان تعريف شخ الاسلام هو المعتمد عنده قال والثاني والثالث صحيح كذلك في نفسه فلا يقصد بها اي هذه العبادات غير الله تعالى ولا تصرف لسواه وهذا الغبي العراقي لم يعرف من افرادها غير السجود فحصر ماذا حصر العباده في السجود اين اذا ما هي العباده عندك؟ قال العباده هي السجود والصلاه والصوم والزكاه والحج اين ذهبت؟ اليست عبادات؟ على كلامي ماذا؟ لا تكون عباده. صحيح؟ لا تكون عباده اذا كان عباده لا تكون الا هي الا السجود فقط، حينئذ الصلاه ليست بعباده، والصوم ليس بعباده. وهذا الغبي لم يعرف من افراده غير السجود غير السجود. ثم قال اراد ان يعرج على مساله ان نداء الصالحين ليس بعباده. نداء الصالحين يعني دعاء الصالحين يا حسين هذا ليس بعباده عنده ليس بعباده لذلك هو عراق يا اصلا <تصفيق> هذا ليس بعباده فارد ان يقرر المصنف رحمه الله ان ماذا ان النداء عباده ولا شك في ذلك ودعاء المساله من افضل انواعها اي من افضل انواع العباده فهو داخله فيها واجلها يعني دعاء الله عز وجل يا الله يا ارحم الراحمين اغفر لي ارحمني الى اخره هذا دعاء المساله انصدروا بماذا بياء يا الندائيه ودعاء المساله من افضل انواعها واجلى كما في حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العباده هذا حصرا او لا حصرا بتعريف الجزئين الدعاء هذا مبتدا العباده خبر وجاء به هو هذا ضمير فصل لا محل له من الاعراب على الصحيح في هذا الموقع في هذا المحل حين يريد نكون من قبيل المؤكدات قبيل المؤكده توكيد لا محل له من الاعراب وبعضهم يجعل له محل من الاعراب وهو مبتدا ثانيا والعباده خبر مبتدا ثاني والجمله خبر المبتدا الاول يجوز لكن اولى ماذا لا سيما اذا اذا فهمنا ان مراد النبي صلى الله عليه وسلم هنا الحصر يريد ان جعله من قبيل ادوات الحصر اولى الدعاء هو العباده اي لا عباده الا الدعاء هذا معنى الحصر لا عباده الا الدعاء والحاصر يقتضي الاختصاص للدعاء يعني النسبي يعني ايه النسبي بمعنى ان نفي النبي صلى الله عليه وسلم هنا نفي النبي صلى الله عليه وسلم عن غير الدعاء بانه عباده ليس حقيقه ليس حقيقه كقوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفه هل معنى ذلك ان ما عدا الوقوف بعرفه ليس من الحج الجواب لا وان كان في اللسان العربي يفهم ذلك فالنفي هنا غير مراد النفي هنا غير غير مراد وانما المراد ان هذا الجزء الذي هو الوقوف بعرفه هو الجزء الاعظم من الحج بحيث لو فات فات الحج وكذلك سائر اركان لكن اعظمها الوقوف بعرفه كذلك الدعاء هو العباده اعظم اركان العباده هو ماذا الدعاء هذا المراد وليس المراد ان غير الدعاء لا يكون ماذا لا يكون عباده والا الصوم عباده قال والحصر يقتضي اختصاصا الادعاء يعني ليس الحقيقي حقيقي اذا اريد به ماذا لان الاختصاص او الحصر على نوعين حقيقي واضافي الحقيقي اذا اريد به ظاهره يعني لو نزلنا الحديثون على ان المراد به الحصر الحقيقي معناه غير الدعاء لا يكون عباده بالفعل ننفي قل الصلاه ليست عباده لان ليس الدعاء لكن ليس مرادا هذا انما المراد بيان الاعضاء فقط قال والحصر يقتضي اختصاصا الادعاء اي النسبيه نسبه الى شيء اخر لا مطلقه من كل وجه والتمييز على سائل العبادات هو هذه الفائده تمييز اي التقديم والفصل له عن غيره من سائل العبادات قال بعض الشراح وهو كقوله الحج عرفه دعاء العباده كقول الحج هو عرفه الحج عرفه اي ركن العباده الاعظم هو الدعاء هذا المراد به وليس المراد في ماذا وصف العباده عن غير الدعاء قالوا في حديث انس رضي الله تعالى عنه الدعاء مخل العباده لدرايه اخرى فيها ضعف والسابقه هي المقدمه ومخ الشيخ خالص ولبهم قال وكذلك قول صلى الله عليه وسلم الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين والعماد والعمود ما يقوم به الشيء ويعتمد عليه جعله عمادا لانه لا يقوم الا به وانت ترى كل العبادات الباطنه والظاهره داله على الطلب والمساله على اختلاف المطلوب والمسؤون يعني اراد ان يبين اولا ان ان الدعاء الذي هو النداء داخل في مفهوم العباده بل هو ركنها الاعظم ركنها الاعظم ثم بين انه لا تخلو عباده باطنه او ظاهره عن دعاء عن عن دعاء فكل دعاء عباده فكل دعاء عباده متضمن لدعاء المساله دعاء المساله او متلزم له والاخر متضمن له قالوا انت ترى كل العبادات الباطنه والظاهر داله على الطلب والمساله داله على الطلب المساله الذي يقوم يركع ويسجد ويصلي هو سائل هو سائل او لا سائل رضوان الله تعالى والذي يصوم يمسك عن الطعام والشراب من طلوع الفجر الى غروب الشمس هو كذلك سائل سائل ماذا سائل رضا الله تعالى اذا كل متعبد فهو سائل ولذلك قال وأنت ترى كل العبادات الباطنة والظاهر دالة على الطلب والمسألة على اختلاف المطلوب والمسؤول هذا يطلب كذا وهذا يطلب شيئا آخر وكان هو هذا هو الوجه في التعبير بالدعاء دون العبادة في أكثر موارد القرآن والسنة يعني كثيرا ما يأتي لفظ الدعاء يعبر به عن ماذا عن العبادة فقول والذين تدعون من دونه أي والذين تعبدونهم وانما عادل عن التعبير بالعباده الى الدعاء لانه لا يكاد ينفك تعبد عن عند بل الغايه هي ماذا هي السؤاله ما عبده الا من اجل ان ان يساله ولذلك عادل عن التعبير بالتعبد والعباده الى الى الدعاء قال وكان هذا الوجه في التعبير بالدعاء دون العباده في اكثر موارد القران والسنه ويشهد لهذا قول صلى الله عليه وسلم افضل الدعاء يوم عرفه لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هذا فيه كلام بعض العلم قال وقسئ ابن عيينة عن معناه فانسد قول امية في عبد الله ابن جدعان اذكر حاجتي ام قد كفاني حياؤك ان شيمتك الحياء الا يحتاج الى ان يتكلم بل بمجرد ما ذى رؤيته فاذا به يكون سائلا بالمعنى كونه سائلا بي بالمعنى قال في القاموس الدعاء هو الرغبه الى الله الرغبه الى الى الله هذا يكون بالسؤال ويكون بالفعل الرغب والرهب قد يكون بماذا قد يكون بالسؤال وقد يكون بالفعل صحيح او لا يرغب اليه فيخدمه صحيح او يتكلم يسال فذلك ما يتعلق به بجناب الرب جل وعلا يرغب في رضاه ومحبته وجنته فيصلي ويتحرك ويمشي ويتكلم بلسانه وقد يسالهم اللهم نسالك رضوانك والجنة اذا هذا عبادة او هذا هذا عبادة كل منهما عبادة قال وقال الحسين ابن محمد النعمي هذا متاخر يمني الدعاء في الاصر موضوع لان يكون من فقير عاجز خاضع هذا صفة السائل لغني قادر عزيز قاهر هذا صفة المسؤل هذا في الاصل الدعاء انتهى قال والدعاء يرد في الكتاب والسنه بمعنى الطلب والمساله بامتثال الامر وارتناب النهي ويرد بمعنى المساله والطلب بالصيغه القوليه يعني التقسيم المشهور ان الدعاء قد يكون على وجه التعبد هو فعلي وقد يكون بالسؤال بالصيغه يعني يا الله اني اتكلم به بلساني وقد فسر قوله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم الايه بدعاء العبادة وبدعاء المسألة فسر هذا القول قول رب جل وعلا وقال ربكم ادعوني يعني اسألوني اعبدوني شمل النوعين شملاء النوعين قال والقولان معروفان والآية تشمل النوعين قاله الشيخ الإسلام التيمية رحمة الله تعالى وغيرهم وذكر أنهما متلازمان يعني دعاء العبادة ودعاء المسألة فكل عابد مدعاء سائل وكل سائل عابد كل عابد فهو سائل ولو لم يتكلم ولو لم يتكلم لو ما دعى في سجوده بدعوه واحده انما سبح فقط هل يدي نكون سائلا او لا يكون سائلا واذا سال اشتغل بالدعاء يا الله يا الله فهو عابد هو هو عابد اذا كل منهما ملازم للاخر وقال ابن تيميه في الفتاوى الجزء 15 صفحه 11 فكل دعاء عباده مستلزم لدعاء المساله كل دعاء عباده مستلزم لدعاء المساله وكل دعاء مساله متضمن لدعاء العباده اذا احدهما مستلزم للاخر والاخر متضمن ليه للاخر هكذا يعني ليست تلازم من الجهتين بل تلازم من جهه وتضمن من من جهه اخرى ودعاء العباده يستلزم دعاء المساله ودعاء المساله هذا متضمن لماذا لان السؤال نوع من انواع العباده اسم جامع لما يحب اذا هذا يحب الله تعالى اذا هو فرض من افراد ها العباده فرض من افراد العباده واذا عبد بالفعل حينئذ هو سائل لكنه لم يسال لكنه سال بلسان بلسان الحاله بلسان المقال قال هنا وقال رحمه الله يعني شخصنا تامر رحمه تعالى هذا موجود في الجزء العاشر صفحه 237 قال وقال رحمه الله والدعاء والدعوه بمعنى واحد في القران يتناول معنيين دعاء العباده ودعاء المساله وساق جمله من الايات ثم قال ولفظ الصلاه في اللغه اصله الدعاء هكذا في فتاوى اصله الدعاء وقال هنا بمعنى الدعاء وسميت به يعني سميت الصلاه به لفظ الصلاه لتضمنها معنى الدعاء وهو العباده والمساله ما هو العباده والمساله هنا قال معنى الدعاء دعاء العباد والمسل وهو في, في الاصل ف وهو العباده والمساله ثم قال فاحد الاسمين يتناول الاخر عند تجرده عنه احد الاسمين اي العباده اسم والدعاء اسم صحيح او لا حينئذ العباده لفظ العباده يتناول الدعاء كما يتناول الصلاه ويتناول الصوم الاخر يتناول الاخر عند تجرده عنه ولكن اذا جمع بينهما هنا في سقط في الاصل ولكن اذا جمع بينهما فيراد بالسائل من يطلب بصيغه السؤال والطلب ويراد بالعابد من يطلب ذلك بامتثال الامر كانه يقول ماذا انهما اذا اجتمعا افترقا فاذا ذكر احدهما تناول الاخر الدعاء يدخل في ضمن لفظ العباده وإذا قيل السائل وعابد فندنى السائل يختص بماذا بالذي يدعو والعابد بالذي يفعل بالذي يفعل قال ولكن اذا جمع بينهما فيراد بالسائل من يطلب جلب المنفعه ودفع المضر بصيغه السؤال والطلب ويراد بالعابد من يطلب ذلك بامتثال الامر صلى فيقوم فيصلي وان لم يكن في ذلك صيغه سؤال ليس فيه صيغه سؤال وسمي الذكر دعاء لما فيه من التعريض بالمساله الذكر سمى ماذا دعاء سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله والله اكبر يسمى ماذا يسمى دعاء لانه سائل لانه سائل لما فيه من التعريض بالمساله قال تيمير رحمه الله تعالى كذلك الجزء العاشر صفحه 246 وهذه الصيغه صيغه الطلب والاستدعان اذا كانت لمن يحتاج اليه الطالب كذا صاب العبارة إذا كانت لما, لما يحتاج إليه الطالب أو ممن يقدر على قهر المطلوب منه لمن يحتاج إليه لمن بمن ما ليست في العصر ليست في الفتاوى إذا كانت لمن يحتاج إليه الطالب لأنه السؤال يسأل من لا يسأل ما لا يسأل ما يسال من من هذه تذوق على من يعلم قال اذا كان اذا كانت لمن يحتاج له الطالب او ممن يقدر على قهل المطلوب منه ونحو ذلك فانها تقال على وجه الامر على وجه الامر يعني بالفعل قال اما لما في ذلك من حاجه الطالب واما لما فيه من نفع المطلوب منه وهذا على المسور عندما عند, عند البيانيين إذا كان السؤال من أدنى إلى أعلى يسمى دعاء وإذا كان من أعلى إلى أدنى يسمى أمرا وإذا كان من مساوي لمساوي يسمى التماس هكذا المشهور وفيه نظر كمان مرة قال هنا وإما لما فيه من نفع المطلوب منه فأما إذا كانت من الفقير من كل وجه أو العبد أو العبد للغنيه من كل وجه ما والله عز وجل فانها سؤال محض بتذلل وافتقار اذا فرق بين سائل وسائل وبين مسؤول ومسؤول قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك قلت اذا فرق بين ماذا بين رحمه الله تعالى ان السؤال والنداء يكون عباده يكون داخلا فيه في العباده وقول هذا العراقي الذي يزعم انه متبع للشيخ سلام تيميه رحمه الله تعالى ان النداء لا يكون عباده هذا قول باطل قول باطل قال قلت وقد نص على ما ذكره الشيخ يعني بتيمير رحمه الله تعالى من الفرق علماء المعاني صاحب المفتاح السكاكي غير الذي اشتهر كتاب تلخيص المفتاح للقزويني لخص المفتاح المفتاح هذا شمل جميع الفنون اللغه قال وفرقوا في الصيغه الواحده نظرا للمخاطب والمخاطب مخاطب بفتح الطاء والمخاطب بكسر الطاء فقالوا هي من الاعلى امر ومن المساوي التماس ومن دونه مساله وطلب من دونه مساله وطلب اذا ثابت من جهه اللغه وكذلك ثابت من جهه الشرع وقد فسر قول تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا بدعاء المساله يعني يسال الله عز وجل فسر هذه الايه بدعاء المساله اذا مامور به شرعا او لا مامور به شرعا اذا هو عباده هو عباده ينطبق عليه حد العباده اذا دعوى ان النداء والسؤال ليس عباده دعوه باطنه دعوه باطنه قال بدعاء المساله قالوا علمه المقيم وقرر ان انه في هذه الايه اظهر يعني من دعاء العباده وذكر ان استعمال الدعاء في العباده والمساله من استعمال اللفظ في حقيقته الواحده ليس من المشترك ولا المتواطئ ولا المجاز فما مر معنا بيال مشترك والمتواطئ بمعنى ان الدعاء يستعمل في السؤال ويستعمل في العباده وهو حقيقه في هذا وحقيقه في في هذا ولو كان لم يثبت من جهه اللغه فهو ثابت من جهه الشر فكيف وقد ثبت كذلك لغه اذا استعمال النداء والدعاء في السؤال وفي التعبد هذا ثابت باللغه وبين الشرع قال وقوله تعالى واذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون الا هي ضل من تسالون الدعاء هنا بمعنى ماذا بمعنى السؤال فهو اظهر من الدعاء بمعنى العباده ظاهر في دعاء المساله لمناسبه الحال والواقع اذا سمى الله تعالى السؤال دعاء وهذا ينفي ان يسمى ماذا ان يسمى دعاء وفي حديث عكرمه ابن ابي جهل لما فر يوم الفتح الى السيف الكسم شاطئ البحر وركب البحر جاءته مريح عاصف وظن الهلك اخلصوا الدعاء لله وصاروا يتواصلون بذلك ويقول بعضهم لبعض لا ينجي في مثل هذا الا الله فقال عكرمه ان كان لا ينجي في الشده الا هو تعالى فكذلك لا ينجي في الرخاء الا هو استعمل عقله ارجع الى الى العاقله وقال لان ان جان الله لارجعنا الى محمد ولا اضعنا يدي في يده فكان ذلك واسلم وحسن اسلامه رحمه الله وقصه معروفه عند اهل العلم وفي الحديث دعوه اخي ذي النون ما دعا بها مكروب الا فرج الله عنه سماها ماذا دعاء سماها دعوه سؤال سماها دعوه وهي سؤال وطلب وتوسل بالتوحيد اذا الذي ينفي ذلك رد على النبي صلى الله عليه وسلم قال العراقي يقول لا تسمى دعاء وانما هي نداء فرق بين ماذا بين الدعاء وبين النداء والنداء هو الدعاء والدعاء هنا بمعنى النداء فرق بين المتماثلين بين المتماثلين والعراقي يقول لا تسمى دعاء وانما هي نداء وهذا رد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكذيب بايات الله وقول على الله بغير علم فكم من موضع في الكتاب والسنه تسميه السؤال دعاءا فجعلوا الفرق بينهما هذا كذب على الله تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم قالوا في السنن من حديث حسين بن عبد الرحمن الخزاعي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له حين اسلم كم كنت تعبد قال سبعه اي اعبد سبعه ففعول بين فعل محذوف واحد في السماء وسته في الارض اله ا واحد في السماء اذا اثبت ان الله تعالى اله وسته في في الارض وغير يزيد غير ينقص يعني العدد هنا لا مفهوم لهم قال فمن الذي تعد لرغبتك ورحمتك قال الذي بالسماء اذا اترك هذه السته وعلق قلبك بمن بمن في السماء ومن هذا الباب قوله تعالى قل اراييتكم ان اتاكم عذاب الله او اتتكم الساعه اغير الله تدعون ان كنتم صادقين هنا اظهر في ماذا في السؤال اغير الله تسالون ان كنتم صادقين على تسالون الا الا الله فسمى السؤال ماذا سماه دعاء وهذا الغبي يقول لا يكون ماذا لا يكون دعاء قالوا هذا الدعاء ظاهر في دعاء المساله حال شده والضروره هو ظاهر الايه ظاهر النص وقال تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فإذا ركبوا يعني المشركون في الفلك خافوا ماذا خافوا الغرق فلك يعني السفينة دعوا الله مخلصين أي سألوا الله سألوا الله فظاهروا الدعاء هنا بمعنى بمعنى السؤال إذن جاء استعمال كذلك فيه في الشرع مخلصين له الدين يعني تركوا الأصنام ولما نجوا من البر إذا هم يوشك ان نرجع الى ما كانوا عليه قال وما زال اهل علم واضح الان الشيخ ماذا يبسط يرد على هذا الرجل في كون السجود لا يكون في كون العباده لا تكون الا سجودا فرد عليه بالتعاريف الوارده في ماذا في مفهوم العباده في الشرع وهي اعم من, من السجود ثم انتقل الى مساله ثانيه ان النداء ليس بعباده وراد ان يجعل مخرجا للمشركين اذا تعلقوا بالمقبورين من الانبياء والصالحين والاولياء وسالوهم نادوهم من دون الله تعالى انه لا يكون ماذا لا يكون شركه لان هذا نداء وليس بدعاء هكذا هذا نداء وليس بدعاء اذا فرق بين النداء وبين بين الدعاء قالوا وما زال اهل العلم يستدلون بالايات التي فيها الامر بدعاء الله والنهي عن دعاء غيره على المنع من مساله المخلوق ودعائه العلم استعمالا لهذه النصوص واعمالا لهذه الدلالات يستدلون به على ماذا على منع السؤال والسؤال انما هو النداء ولا غيره بما لا يقدر عليه الا الله على المنع من مساله المخلوق ودعائه بما لا يقدر عليه الا الله وكتبهم مشحونه بذلك لا سيما شيخ الاسلام وتلميذه ابن القيم اللذين يزعم هذا العراقي انه على طريقتهما اول شبهه اوردها الشيخ رحمه الله تعالى قال ماذا انا وابي وجدي من <تصفيق> اهل العلم وانا على عقيده السلف وانا تابع للشيخين وعلى مذهب الامام احمد اربع اشياء ذكرها صحيح او لا وكلها كذب اول العلم عرف الله العلم وماذا العلم النافع الصحيح المتبع بالعمل وهذا مسلك الرجل وثانيا انه على مذهب الامام احمد مذهب الامام احمد في ماذا في الإقناع ونحوه أم على عقيدة الإمام أحمد الذي ينتسب الإمام أحمد لابد أن يكون على عقيدته وإلا لا تقبل منه النسبة ثانيا أن أنه عقيد سلف كذاب بل <تصفيق> هو على عقيدة المشركين أنه تابع للشيخين وهذا شك أنه ماذا؟ كاذب في أنه تابع للشيخين إذ لو اتبع الشيخين يعني تيمية بن قيم لكان موحدا ما كان موحدا قال هنا ايها المدعي سليما سفاهن لست منها ولا قلامه ظفر <تصفيق> انما انت من سليما كواوين الحقت في الهجاء ظلما بعمري <تصفيق> يعني اذا هجا عمرا عمرا هجاه الواو هذه لا محل لها <تصفيق> قال ايها المدعي سليما سفاهن سفها الرجل صار سفيها وبابه ظرفا وسفاهن هكذا بيب الفتح والسفه ضد الحلم وآصل الخفة والحركة قال يوضح قول ولا قلامة ظفر ما قطع من طرف الظفر قال ويوضح هذا أن ما لا يقدر عليه إلا الله من الأمور العامة الكلية لهداية القلوب ومغفرة الذنوب والنصر على الأعداء وطلب الرزق من غير جهة معينة أما جهة معينة هذا خفيف بمعنى ماذا أنه جائز إذا كان في قدرته قل له إسعى لي عند فلان ان يعطيني مالا من زكاتي من صدقتي لا اشكل فيه اما من جهه عامه فلا قال والفوز بي الجنه والانقاذ من النار ونحوي ذلك غايه في القصد والاراده فسؤاله وطلبه غايه في السؤال والطلب يعني تعلق به وفي ذلك من الذل واظهار الفاقه والعبوديه ما لا ينبغي ان يكون لمخلوق او يقصد به غير الله بمعنى ان هذه الاسئله اذا سال غيره ما لا يقدر عليه الا الله لزم منه ان يكون ماذا ان يكون الذليلا الخاضعا فوجد معنى التعبد الذي هو الذل والخضوع فكل سائل لمخلوق حيا كان او ميتا ما لا يقدر عليه الا الله تضمن ماذا الذل والخضوع لا ينفك عنه البت لا ينفك عنه البت الا ما تعلق به كقوله ساله شيئا ليس بقدرته ولا يقدر عليه هذا دليل على ان قد اعتقد فيه صحيح او لا ان لم يتوجه اليه بالسؤال الا بعد ان اعتقد قال وفي ذلك من الذل واظهار الفاقه والعبوديه ما لا ينبغي ان يكون لمخلوق او يقصد به غير الله وهذا احد الوجوه في الفرق بين دعاء المخلوق فيما يقدر عليه من الاسباب العاديه الجزئيه جزئيه للكليه وبين ما تقدمه مع ان سؤال المخلوق قد يحرم مطلقا سؤال كما مر معنا قد يحرم مطلقا وساذكر شيئا من النصوص الداله تعالى اذا سؤال المخلوق ما لا يقدر عليه الا الله هذا شرك اكبر يصاحبه ماذا يصاحبه ذل وخضوع وتعلق القلب به اذ لو لم يكن هذا الاعتقاد موجودا لما توجه اليه بالسؤال ولا ينفك عنه البتة ثم اراد ان يبين ان سؤال المخلوق في أصل فيما يقدر عليه قد يكون محرما مطلقا فكيف فيما لا يقدر عليه من باب أولى وأحرى مع أن سؤال المخلوق قد يحرم مطلقا ومسألة المخلوق في الأصل محرمة وإنما أبيحت للضرورة قال تعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغم فإذا فرغت فانصب قال ابن عباس وقتادة والضحاك فإذا فرغت من الصلاة المكتوبة فانصب إلى ربك في الدعاء سؤال أو لا سؤال ورغب إليه في المسألة يعطيك وقال الشعبي فإذا فرغت من التشهد فادع لدنياك وآخرتك قال وإلى ربك فارغب قال عطا تضرع إليه راهبا من النار راغبا في الجنة قال الزجاج أن يجعل رغبتك إلى الله وحده قال وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه بايع نفرا من أصحابه هنا أراد أن يبين الآن يذكر أحاديث تدل على أن السؤال سؤال المخلوق في الاصل ولو كان فيما يقدر عليه ممنوع اصل فيه التحريم وكيف فيما لا يقدر عليه إلا الله قال وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه بايع نفرا من اصحابه الا يسالوا الناس شيئا شيئا نكرته في سياق النفي يعم فكان احدهم يسقط الصوت من يده فلا يقول لاحد ناولنيه هذا قمه التعلق بالله تعالى وكماله وقد اشتهر عنه صلى الله عليه وسلم انه منع من تعليق الاوتار والتمائم وامر بقطعها وبعث رسوله بذلك كما في السنن وغيرها وقال من تعلق شيئا وكل اليه من تعلق اي علق قلبه وكل اليه ان تعلق بالله ها وكل الله تعالى كفاه الله تعالى ان تعلق الى مخلوق حين يدن على على حسبه قال بنها عن قول الرجل ما شاء الله وشيتا وقال لمن قال لهم وقال لمن قال له ذلك اجعلت الله ندا هذا فيما يتعلق بماذا بلفظ فقط ما شاء الله وشئت ولم يقصد المعنى قال له النبي صلى الله عليه وسلم اجعلت الله ندا فكيف اذا ساله ماذا الشفاعه بعد موتي او ساله المغفره او ساله الجنه ونحو ذلك ما بين اولى اولى من باب اولى قال ومنع من التبرك بالاشجار والاحجار وقال لابي واقد الليفي واصحابه من مسلمه الفتح لما قالوا له اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط قلت من الذي نفس بيده كما قالت بنو اسرائيل لموسى اجعل لنا الهه كما لهم اله ومر معنى ذلك بصرح كتاب التوحيد ونهى عن الصلاه عند القبور من اجل ماذا سد الذريعه صيانه وحمايه للتوحيد عند القبور وان لم يقصدها المصلي ما قصد الشرك بمجرد انه انه دخل وقت الصلاه فصلى هكذا ما قصد شيئا يحرم يحرم صلاه باطله قال ولعن من فعل ذلك واخبر انهم شرار الخلق عند الله تمام مره معنا ونهى عن الذبح لله في مكان يذبح فيه الغيره حسما لماده الشرك وقطعا لوسائله وسدا لذرائعه وحماطه للتوحيد وصيانه لجانبه كل ذلك من اجله سد ذرائع الشرك فمن المستحيل اذا تقرر هذا هذا مقدمه توطئه اذا تقرر هذا ان ثمه الفاظ منع منها النبي صلى الله عليه وسلم لأجل ماذا أن لا يقع في الشرك الأكبر وثم أفعال ما قصد بها إلا وجه الله تعالى كالذبح لله في مكان يعبد كان يعبد فيه أو في مقبرة كل ذلك من أجل ماذا صيانة التوحي فمن المستحيل شرعا وفطرة وعقلا أن تأتي هذه الشريعة المطهرة الكاملة بإباحة الدعاء الموت والغابي الذي هو ماذا الشرك الأكبر بعينه لأن لن نبحث الآن بإباحة ان دعاء الغائبين شرك اكبر والا هذه مساله اخرى فثبت انه شرك اكبر بدلاله الشرع والفطره والعقل ثم منع الشارع كل لفظ يوهم الشركه من اجل انه ماذا قد يوصل الى الى الاكبار فاذا منع هذه الوسائل والاصل فيها في بعضها الاباحه من اجل انها تفضي الى الشرك حينئذ هل يتصور عاقل عنده عقل ان يبيح الشركه ذاته هل هذا متصور لاشك انه من ابطل الباطل ولذلك قال الشك فمن المستحيل شرعا وفطره وعقلا ان تاتي هذه الشريعه باباحه دعاء الموتى والغائبين الذي سماه هذا العراقي ماذا سماه نداءا لا دعاء وهذا النداء وليس بدعاء وهو عين الشرك الاكبر عين الشرك الاكبر فاذا فصله انتبه هنا اذا فصله عن كونه دعاء خرج عن كونه عباده وصار الاصل فيه الجواز اذا صار مباح قال بإباحه دعاء الموتى والغائبين والاستغاثه بهم في المهمات والملمات كقول النصراني يا والدته المسيح اشفعي لي اشفعي لنا الى الاله هذا باطل اولى باطل وعلى كلامه على كلامي ان هذا نداء وليس بدعاء اذا جائز لا اشكال فيه ليس بالشركه لان هذا يعتبر من النداء ولا يعتبر عباده ليس دعاء قال لك قول النصراني يا والدة المسيح اشفعي لنا إلى الله أو يا عيسى عليه السلام أعطني كذا وافعل بي كذا وكذلك قول القائل يا علي أو يا حسين أو يا عباس أو يا عبدالقادر أو يا عيدروس أو يا بدوي أو فلان وفلان أعطني كذا أو أجرني من كذا أو أنا في حسبك أو نحو ذلك من الألفاظ الشركية التي قلت تتضمن العدل بالله العدل بالله هذا هو حقيقه الشرك ثم الذين كفروا بربهم يعدلون قال المتيميه يعدل بربه ويشرك به قال العدل بالله والتسويه به تعالى وتقدس فهذا لا تاتي شريعه ولا رساله باباحته قط يعني هو ممنوع بدلاله الشرع وبدلاله العقل والفطره بل هو من شعب الشرك الظاهره الموجبه للخلود في النار ومقتى العزيز الغفار وقد نص على ذلك مشايخ الاسلام حتى ذكره ابن حجر هذا الهيثمي في الاعلام مقررا له يعني ذكر هذا كلام انه محرم شرك وهو عنده خلل هيتمي لكن ذكر هذا فيه في الاعلام الاعلام بقواطع الاسلام يعني كل ما دل الشرع على انه من القواطع دل قطعيه ودلاله او حكم قطعي وتاويل الجاهلين اي والميل الى شبه المبطلين هو الذي أوقع هؤلاء وأسلافهم الماضي من أهل الكتاب والأميين في الشرك بالله رب العالم يعني أراد أن يبيه ماذا؟ لماذا العراقي كغيره السند إلى هذه الحجة؟ هي ليست بحجة ولكنه أراد أن يتأول وهو جاهل وأراد أن يتمسك به بشبهة وهو مبطل كغير من أهل الكتاب والأميين فبعضهم هؤلاء المشركين يستدلوا على شركه بالمعجزات والكرمات ومر معنى أن من الشبهة التي يبيه يرا وجلا حول ان مسلمكم ماذا ماذا الكرامه كلما ثبتت الكرامه حينئذ فتم التعلق بصاحبها تعلق بصاحبها وبعضهم يستدل بما برؤيا المنامات راى في النوم كذا وكذا اسالوه فذهب في الصباح يسال والدليل قال راى في النوم هذا يكفي وبعضهم يستدل بالقياس على السوالف والعادات وبعضهم يستدل بقول من يحسن به الظن حسن أبي الظن من ولي ونحوه وكل هذه الأشياء ليست من الشرع في الشيء ليست بأدلة ليست بأدلة لا تثبت الأحكام الشرعية لا بمنام ولا بتحسين ظن بعالم ولا بغيره وعند رهبان النصارى وعباد الصليم والكواكب من هذا الضرب شيء كثير يعني تدد أن تقرير الشرك عنده مبني على ماذا على رؤيا وعلى كرامة وعلى تحسين ظن هذه الأدلة التي يدورون حولها قالوا بعضهم أحذق من هذا العراقي وأمثاله الذين لم يفهموا من العبادة سوى السجود فقط العبادة هي السجود ومن النصارى ومن عباد الكواكب من هو أفقه من من هذا العراقي قالوا لم يجدوا في معلومهم سواه فأين الحب والخضوع والتوكل والإنابة أليست هذه عبادات لا شك أنها من, من أجل العبادات حينئذ إذا كانت هذه ليست عبادات وحصر العبادة في السجود حينئذ الحب محبة الله تعالى عبادة أو ليست بعبادة الخوف من الله تعالى عبادة أو ليست بعبادة يلزم ماذا أن ينفي عنها أوصاف العبادة فأين الحب والخضوع والتوكل والإنابة والخوف والرجاء والرغب والرهب والطاعة والتقوى ونحو ذلك من أنواع العبادة الباطنة والظاهرة فكل هذا عند العراقي يصرف لغير الله هذا ينبني على كلامه هو على هذا الدين ان هذه كلها تصرف لغير الله تعالى اذا صار ما صار غايه في في الشرك الاكبر فكل هذا عند العراقي يصرف لغير الله ولا يكون عباده لان العباده السجود فقط حصر العباده فيه في السجود بل عبارته ادق من ذلك تفهم ان السجود لا يحرم الا على من زعم الاستقلال يكون حراما اذا زعم الاعتقاد انه يدبر ويملك النفع والضر والجنة والنار قال حرام لا يجوز صار شركا واذا لم يكن كذلك حينئذ صار خارجا عن عن العباده اذا بعض حتى السجود حتى الذي اثبته ان سجود بعضه ضلال قال بل عباراته تفهم ان السجود لا يحرم الا على من زعم الاستقلاله يقول الشاعر رحمه الله تعالى وقد راينا كثيرا من المشركين سماهم مشركين تنبيه تسميه هنا مراده وقد راينا كثيرا من المشركين ولم نرى مثل هذا الرجل يعني مشرك في جهله ومجازفته وبلدته <تصفيق> ولولا ما نقصده من انتفاع من اطلع على هذه الرساله لم نتعرض لرد شيء من كلامه لظهور بطلانه وكذلك قلت لك سابقا من درس كتاب التوحيد راسا جيده يرد على الشبهه كذا ارتجالا يكتب من عندي ولو ملخص يفهم ان هذه ماذا ان هذه اباطيل عباده فقط السجود عامه لو سالته العباده فقط السجود <تصفيق> لانكر لا عليك كيف العباديه السجود فقط اين الصلاه اين الصوم اين الحج ولولا ما نقصد من انتفاع من الاطلاع على هذه الرساله لم نتعرض لرد شيء من كلام المنظوري بطلانه ويزيد هذا ظهور ما جاء في الحديث من قوله من سال الناس وله ما يغنيه جاءت مسالته خدوشا او قال خموشا في وجه يوم القيامه هذا فيما يسال الناس ماذا ما يقدرون عليه جاء هذا الوعيد فكيف في من يسال الناس ما لا يقدرون عليه ما لا يقدرون عليه او ما لا يقدر عليه الا الله تعالى لا شك انه ماذا اشد واشد قال من سال الناس وله ما يغنيه ما يكفيه جاءت مسالته خدوشا بضم الخاء جمع خدش فعل وهو خمش الوجه بظفر او حديده او نحوها او خموشا وفي روايه او كدوشا جمع كدش اول خمسه وكذلك في وجه يوم القيامه وقوله لا تزال المساله باحدكم حتى يلقى الله وليس على وجهه مزعته لحمن الحديث متفق عليه مزعه مزع مزع والضم اشعر وقوله وقوله بالقفظ وقوله من نزلت به فاقه يعني حاجه فانزلها بالناس لم تسد فقته ومن انزلها بالله او شكله بالغنى اما بموت عاجل او غنى عاجل وقوله لا تحل المساله الا لثلاثه الا لثلاثه لذوي غرم لذوي بدون الف الذي عندكم لذوي لصاحبه لا تحل المساله الا لثلاثه لا تحل يعني ماذا محرمه الا اصلوا فيها التحريم وانما تحل لهؤلاء الثلاث فقط لا تحل المساله يعني طلب طلب الناس من مالهم شيء من الصدقه او من الزكاه او شيء من ذلك لا تحل المساله الا لثلاثه لذي اي صاحبي غرم اي دين غرم وضم الفسكون غرم اي دين مفضع اي شنيع مثقال او فقر مدقع فقر مدقع اي شديد يقال ادقع لا ساقا بالدقع وهي وتراب الارض او دم موجعه وعرض به ديه لا يتحمل من الديه انماذا تؤلمه قال هذا في سؤال الخلق بعد الامر هذا الحديث هذا في سؤال الخلق ما يقدرون عليه من الاسباب الجزئيه فكيف ترى بما لا يقدر عليه الا الله من الامور العامه الكليه ما بين اولى احر ان يكون عظيما فكيف يجيز هذا الغبي ان يقول سؤال المخلوقين الاولياء انه جائز ويسمى نداء ولا يسمى دعاء وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا سؤال المخلوق فيما يقدر عليه فكيف بما لا يقدر عليه هذا عنده فهم جوابنا وعلى زعم هذا العراقي لا يكره شيء من ذلك ولا يمنع منه لمن قصد الصالحين ودعاهم قال وقوله على انها ارباب يريد به ما مر من ان دعائها او مسالتها بطريق السبب والشفاعه لا تضر وقد تقدم رد هذا بما يغني عن اعادته وقد علق الحكم اعطانا الان فائده فائده اصوليه وقد علق الحكم بالكفر واباحه الدم والمال بنفس الشركه نفس الفعل ذات الشركه وعباده غير الله ما علقوا بشيء زائد على الشركه اراد الشيخ هنا ماذا ان الكفر واباحه المال والدم متعلقه على ذات الفعل دون ضميمه اعتقاده وهو قد اشترط ماذا اشترط الفعل والزياده ان الذي اعتقاد الاستقلال من اين جئت باعتقاد الاستقلال في الحكم على كون الفعل شركا وعلى ان فاعل الشرك مشرك هذا زياده على على النص فراد المصنف رحمه الله سبح لطيف ان يبين ان الاحكام الشرعيه معلقه على ذات الشرك الفعل اما زياده الاعتقاد هذا يحتاج الى نص فما يفعل بعض المرجئه ماذا في المكفرات الظاهر قل لابد من الاستحلال هل زياده اولى من سجد لصنم فهو ماذا كافر دلت النصوص على ذلك اذا كافر زادوه ماذا ان ان يعتقد ها تحليل انه حلال هذا معنى الاستحلال يعني جعلوه بمنزله الكبائر الذنوب ذنوب لا لا يكفر الا اذا ان استحله والمكفرات القوليه والظاهره وقال قالوا كلمه الكفر اذا اعتقد اذا هذا زياده على النص اولى والثالث ان الصالم كافر اذا علقوه بالاستحلال كذلك زياده على النص لان النص علق الحكم بذات الفعل لا بزياده على الفعل وهو الاعتقاد هنا اراد المصنف رحمه الله ان يرد عليه ما دعوى الاستقلال وقد علق الحكم بالكفر وابقاه الدم والمال بنفس الشرك وعباده غير الله قال تعالى وقاتلوا المشركين لماذا لشركهم لان فعلوا الشرك فعل الشرك وفاعل الشرك على صورتين صحيح قد يفعل الشرك ما اعتقاد وقد يفعل الشرك لا ما اعتقادا واطلق الشارع هنا اذا تخصيصه باحد الصورتين يحتاج الى الى نص وقاتل المشركين شرك والشرك له انواع قد يكون ماذا قد يكون متعمدا قد يكون جاهلا الى اخره حينئذ علق الحكم باعتبار ذات الفعل قالوا قاتلوا المشركين كافه كما يقاتلونكم كافه وقالوا قاتلوهم حتى لا تكون فتنه والفتنه الشرك وقال تعالى انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومواه النار وقال تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به جميع الايات الدال على ماذا على اثبات الشرك وربط الاحكام بها ومن المستشهد عندهم عند العلماء المتقرر الذي لا نزاع فيه ان تعليق الحكم بالمشتق يؤذن بالعليه يعني يدور مع علته وجودا وعدما ولذلك قلت لك مرارا ان الشركه حكم معلل ان الشركه حكم معلل فمتى ما وردت صوره الشرك فثم الشرك قال ومن المجتهد عندهم ان تعليق الحكم كالكفر هنا بالمشتق كالمشرك يؤذن بالعليه هنا قال ماذا بالمشتق واورد من الايات ما هو فعل صحيح أو لا إنه من يشرك بالله هذا مشتق أو لا مشتق أو لا مشتق باتفاق نعم باتفاق وين اختلفوا في ماذا في أصل الاشتقاء فعلوا هل هو مشتقوا من المصدر أو مشتقوا من الفعل الماضي نزعوا بين مصريين ولكفين لا أثر له هنا في هذا المسانع لا أثر له اتفقوا على أنه مشتق لكن أصل الاشتقاء هو ماذا هو المختلف فيه هو المختلف والمصدر هو, هو الاثر قال انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه حرم هذا ماذا حكم علقوا ورتبوا على ماذا من يشرك صح او لا كلما ورد الشرك حرم الله اتفق الشرك اتفق التحريم لذات الناقض هنا لذات الناقض متى يتحقق الشرك ظاهرا ولا يشترط فيه الباطن انه من يشرك بالله بمجرد فعل الشرك دون زياده امر باطن حصل ماذا المحكوم عليه حينئذ ثم ماذا ثم الحكم هذا الذي اراده المصنف رحمه الله تعالى ان تعليق الحكم كالكفر مثلا بالمشتق يؤذن بالعليه وهذا الاحمق زاد قيدا يعني راقي زاد زاد قيدا فقال لا يشرك الا من قصد واعتقد الاستقلال من دون الله من دون الله صح ولا اذن قيد النص قيد النص والجواب ان تقول هذا الذي اراده الشيخ رحمه الله تعالى ان قوله انه من يشرك هذا يقع على صورتين الصوره التي ارادها العراقي وهذا لا شك انه ثابت يعني موجود هناك من من يشرك ويدعي الاستقلال وهناك من يشرك ولا يدعي الاستقلال لكن النص عام في الصورتين نص عام في الصورتين اما تعبر بالعموم اما تعبر به بالاطلاق قال وهذا الأحمق زاد قيدا فقال لا يشرك الا من قصد واعتقد استقلاله من دون الله وفي تلبيه المشركين في الجاهليه نبيك لا شريك لك الا شريكا هو لك تملكه وما ملك فهؤلاء لم يدعوا للاستقلال وعلى زعمه هذا ليسوا بالمشركين لانه حصر ماذا الشرك في فعله مع الاعتقاد فاذا انتفى الاعتقاد ولو وجدت صوره الشرك لا يسمى ماذا لا يسمى شركا ولا شكا هذا باطن قال وقوله هذا نداء لا دعاء هذا نداء لا دعاء يعني لو ثبت أنه دعاء صار عباد لكنه ليس بدعاء بل هو نداء من أدل الأشياء على جهله وعدم ممارسته لشيء من العلم وإن قلع فإن النداء هو رفع الصوت بالدعاء أو الأمر أو النهي افعل لا تفعل رفع صوته به ويقابله النرجى بالكسر ويقابله النرجى بالكسر الذي هو المسارعه خفض الصوت نداء والنداء وكلاهما صبتان ثابت لا تعالم قال ابن القيم رحمه الله هذا باجماع اهل اللغه باجماع اهل اللغه هذا نداء لا دعاء هو نفسه اثبته ونفاه كما لو قال زيد قائم ليس بقائم هو نفسه عينه قال هذا باجماع اهل اللغه كما حكى ابن القيم في نونيته وشيخ الاسلام في تسعينيته التي يرد على الاشاعره في الكلام النفسي وليس قسيما للدعاء كما ظنه الغبي <تصفيق> ظننا ماذا انه متقابلان النداء والدعاء هو هو لكنه نوع ماذا داخل تحته صفته من صفاتهم قال تعالى ويوما يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوه نادوا فدعوه ها فعلوا عين ما امروا به او لا فعلوا نص واضح بين ويوما يقول نادوا شركاء يعني نادوه باسم يا فلان يا كذا الذين زعمتوا بانهم شركائي فدعاوهم قال ما فعلوه هو عين ما امروا به الذي هو النداء وكفى بهذه الايه حجه على ابطال قولهم لانه غاير بينهما في اللفظ فقط والا هو حقيقه ما امر بهم قال ويوم يقول نادوا شركاء فدعاوهم اذا النداء هو ماذا هو الدعاء والدعاء هو النداء وقال تعالى زاده آيه على او آيات على ما ذكرهم وقال تعالى وايوب اذ نادى ربه ونوحا اذ نادى من قبل وذنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات والنبي صلى الله عليه وسلم سماها دعوه دعوه اخي ذ النون وقال هنا ماذا فنادى في الظلمات اذا هو هو بعينه وقال تعالى ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداءا وسمى هذا النداء دعاء في كتابه العزيز عن نوح عليه السلام فدعى ربه أني مغلوب فانتصر ونوحا إذ نادى من قبل كما سبق هنا قال ماذا فدعى ربه هو بعينه إذ نادى دعى ربه لا فرق بينهما وقال هناك دعى زكريا ربه هذا المذكور في ماذا في الأنبياء وفي الحديث دعوه اخي النون ما دعا بها مكروب الا فرج الله عنه والذي سماها ماذا سماه نداء فنادى وفيه ايضا لولا دعوه اخينا سليمان لا اصبح موثقا يعني الشيطان الذي تفلت عليه صلى الله عليه وسلم وفيه الا انبئكم باول امري واخره دعوه ابي ابراهيم وبشاره عيسى قال يشير بدعوه سليمان في قول ماذا لولا دعوه اخينا يشير بدعوه سليمان الى قول رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي دعاء سموه ماذا سموه نداء وبدعوه ابراهيم الى قوله تعالى ربنا ربنا وابعث فيهم رسولا منهم الايه فسمى هذه المساله دعوه والتاوا فيها للوحده وقال معاذ رضي الله تعالى عنه في الطاعون انه ليس برجز عذاب انه دعوه نبيكم وموت الصالحين انه دعوه نبيكم وموت الصالحين بالرفع قبلكم ورحمه بكم يشير الى قول اللهم اجعل فناء امتي بالطعن والطعن على كل اراد به مجرد اللفظ فانظر هذه النصوص وما افادت من اطلاق اسم الدعاء على المساله والطلب وقد تقدم بعض هذا وكرر تتميما للفائده وربما جرى شان شؤونا اذا النداء هو ماذا هو الدعاء ولا فرق بينهما البتا ثم اراد ان يبين ان شيخ الاسلام تيميه رحمه الله تعالى قد افترى عليه عذر الذي يزعم انه متبع له فريه عظيمه قالوا اما قول العراقي ان الشيخ ذكر هذا على سبيل التغليظ والزجر وله 100 عباره تم في ذلك وتخالفه هذه دعوه دائمه قول بتيميه على هذا على هذا المنهل انت خالفته بتيميه انت خالفته بتيميه رحمه الله وله 100 قول او قول الشهير في العذال بي بالجهل ولكنكم لا تفهمون انكم قوم لا تفهمون فيكفي من هذا العراقي ان يصحح دعواه بعباره واحده لا تاتي ب100 هات نصا واحدا فقط وانت كذا اذا اذا ناقشت هؤلاء الذين يعذرون بي بالجهل قل له هات نص واحد فقط من 100 يسميه مسلما لا يقول لا أكفر هذا له وجه عند Spain 위한 إخ перемئة لا أكفر يعني لا أحكم عليه كما ذكرنا المغرب اليوم كفر ليس بكفر كفر عندما تأمية ليس بكافر, بكافر لأنه يثبت وصف الكفر قبل الرسالة ويصفون بالكفر كما قال وكذلك قال ما هذا التكفير هذا من الألفاظ أو الكفر قال هذه من الألفاظ المقرون بالرسالة مقرون به بالرسالة إذن الكفر تارة يكون قبل الرسالة وتارة لا يكون إلا معه مع الرسالة كفر لا يكون إلا مع الرسالة هذا موافق لقول تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولنا بمعنى أنه يثبت الكفر وتثبت عليه الأحكام من القتل واعتقاد الخلود فيه في النار وأما قبل ذلك فهو مشرك كافر فكل من لم تبلغ الرسالة ووقع في الشرك الأكبر فهو مشرك كافر عند التيمير رحمة الله تعالى لكنه لا يكفر باعتبار ماذا؟ القتل واعتقاد أنه خالد مخلد فيه في النار فإذا جاد لك مجادل وإنصحك أن لا تجادل فقل له هات نص واحد عن المتنير رحمه الله قال هذا مسلم مسلم هكذا اثبت له وصف الاسلام لوجد له انا اقطع بهذا لا يوجد له وانما يوجد ماذا قد يقال او ينص احيانا للمنتسبين او المنتسبون الى الاسلام المنتسبون للاسلام لا اشكال فيها لا يلزم منه ماذا لا يلزم منه اثبات اسلامه المنافق منتسب الاسلام والعلماني والليبرالي والديمقراطي كلهم منتسبون الى الاسلام وما شموا رائحه الاسلام اذا كونه منتسب للاسلام معناه ماذا نشا على على دين الاسلام مع المسلمين ويقول لا اله الا الله ويصلي ويصوم ويحج ويتبرع ويتصدق ويذكي الى اخره لكن لو مرتد هذا منتسب الى لا اله الاسلام صح ولا فابن تيميه يقول المنتسبون للاسلام فعلوا الشرك وهذا ياتي ان شاء الله تعالى بحثهم قال هنا ماذا هات نصا واحد انت تقول 100 خلي 99 لك ات واحد بس قال رحمه الله تعالى فيكفي من هذا العراقي ان يصحح ادعاءه بعباره واحده ولا نكلفه تصحيح ال100 رحمه الله تعالى لانه اعجز واقل وقد تقدم التنبيه على كذبه ومجازفته وانه وجد كتبا وموادا شتتت فهمه وحجبت ادراكه وعلمه يعني نشا على اباطيل كتب منحرفه وجدها وقراها كما يفعل بعض الناس اليوم كذا ياتي يريد ان يطلب العلم فيدخل مكتبه اي مكتبه يقرا ما شاء حتى بالفلسفه وما بشبه رائحه التوحيد يقرا في الفلسفه هذا لا شك انه اباطيل لانه ينحرف لانه ينحرف لابد ان يكون ماذا الاصل في كتب البدعه الاصل الهجر هذا الاصل عند السلف قاطعه بالاجماع هجر المبتدع هذا اصله وكلام المبتدع والجلوس مع المبتدع الاخر هذا كان مبتدعا فقط ليس بكافر فاذا اجتمع فيه الوصفان من باب الاولى واحرا فالا الاصل الا يقرا كتب هؤلاء المتدعه فاذا اراد ان يقرا من اجل ان يرد او ان يفقه بعض المسائل للحاجه ليس كل احد فلا بد ان يكون ماذا لا بد ان يكون على علم لا بد ان يكون على على علم اول بعقيده السلف وثانيا بكيفيه الرد على هذه الشبهات الباطنه لانه قد يقرا كتابا وفيه شبهه اذا لم يحسن كيفيه الرد حينئذ قد يلتقم بعض الشبه وتقع في قلبه ولا تخرج قال وجد كتبا وموادا شتتت فهمه كتب يعني ومذكرات ومختصرات شتتت فهمه وحجبت ادراكه علما فلم يزدد بها الا حيره وشكا وما احسن مقين ومن شعر ابن الوحيد جهد المغفل جهد المغفل في الزمان مضيع وان ارتضى استاذه وزمانه كان راضيا كالثور في الدولاب يسعى وهو لا يدري الطريقة فلا يزال مكانه الدولاب الذي يستقى منه أو يجعل مربطاً لهم وعباراته الشيخ في هذا الباب لتيمية رحمه تعالى أعني إنكار الشرك وتكفير أهله نظن نقل ماذا؟ أن لتيمية يكفر المشركين كفر المشركين إنكار الشرك وتكفير أهله والحكم عليهم بما حكم الله به ورسوله في الدنيا والآخرة موجود مشهور ومشهور لو تتبعناه لعز حصره واستقصاه ولكن نشير ببعضه لما وراءه ونحن نقراها من اجل ماذا فقط ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى والا فهو شهيه قال رحمه الله وما علمت عالما نازع في ان الاستغاثه بالنبي صلى الله عليه وسلم او غيره فيما لا يقدر عليه الا الله لا تجوز هذه ليست بجائزه ونافي الجواز لا يدل على ماذا على انه ليس بشرك قال وعلو درجته صلى الله عليه وسلم بعد الموت لا تقتضي ان يسال ولو كان نبيا ولو كان اشرف الخلق ليس اثبات هذا الوصف مسلزما لدعائهم من دون الله تعالى يعني اثبات خصائص النبي صلى الله عليه وسلم لا يستلزم ماذا ان تجعل له خصائص الالهيه او الربوبيه قال لا تقتضي ان يسال كما لا تقتضي ان يسفته بعد موتي صلى الله عليه وسلم ولا يمكن أحد أن يذكر دليلا شرعيا على أن سؤال الموت من الأنبياء والصالحين وغيره مشروع بل الأدلة على تحريم ذلك كثيرا هذا كلام تيمية وهذا يقول عندنا نداء وعندنا الدعاء ويجوز إلى خيره ثم يقول متابع لهم تيمية وقال رحمه الله من جعل بينه وبين الله والصائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم كفر إجماعا هذا نقل إجماع وهذا الذي يجعله ذكر ابن تيمية الإجماع على كفره هو الذي يثبته أنه ماذا أنه لا بأس به بمعنى أن عبادة الصالحين على جهة التسبب هذه لا بأس بها عنده أما على جهة الاستقلال فهو الممنوع وهو الشرك وابن تيمية نقل الإجماع على ماذا على أن من جعل هؤلاء سببا وشفاعة بينه وبين الله تعالى أنه كافر بالإجماع فكيف إذا اعتقد الاستقلال من باب أولى وأحرى اجتمع فيه الشركاء الشرك في الربوبية وشرك فيه الالهيه قال البهوتي في شرحه على هذا الموضع في الاقناع لانه فعل عباد الاصنام فعل عباد الاصنام اذا هذا يامر بماذا بما نهى الله تعالى عنه عباد الاصنام تسبب القائلين ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى وقال رحمه الله بعد ان سرد جمله من الايات وتفصيل القول ان مطلوب العبد ان كان من الامور التي لا يقدر عليها الا الله سبحانه وتعالى مثل ماذا مثل ان يطلب شفاء مريض من الاداميين والبهاء ووفاء دينه من غير جهه معينه او عافيه اهله او ما به من بلاء الدنيا والاخره وانتصاره على عدوه وهدايه قلبه وغفران ذنبه او دخول الجنه ونجاته من النار او ان يتعلم القران او العلم او ان يصلح قلبه او يصلح قلبه يجوز او يحسن خلقه ويزكي نفسه وأمثاله وأمثال ذلك فهذه الأمور لا يجوز أن تطلب إلا من الله تعالى وهؤلاء يطلبون من الموت أو من الصالحين والأولياء ولا يجوز أن يقال لملك ولا نبي ولا شيخ ولا نبي هذا نص أو لا نص ولا نبي ولا شيخ سواء كان حيا أو ميتا اغفر ذنبه ولا انصرني على عدوي ولا اشف مريضي ولا عافني ويعافي اهلي ودواء بي وما اشبه ذلك ومن سال ذلك مخلوقا كائلا من كان ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم فهو مشرك بربه سماه مشركا مشركا بربه اذا المتيميه يسقط الاسماء على فاعل الشركه مشركا بربه من المشركين الذين يعبدون الملائكه والتماثيل التي يصورونها على صورهم ومن جنس دعاء النصارى المسيحه وامه قال الله تعالى و اذ قال الله يا عيسى ابن مريم الايه وقال تعالى هذا تما مر معنا امس انت قلت للناس اتخذوني وامي الهينا من دون الله وقال تعالى اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا اي الهه من دون الله والمسيح ابن مريم وقال رحمه الله وكثير من الناس يقعوا في الشرك والافك كثير من الناس يقع في الشرك فهو مشرك يقع في الشرك واو الافك جهلا جهلا ها وغط تحت خطي او ثلاث جهلا وضلالا من المشركين واهل الكتاب واهل بدعه والله سبحانه وتعالى قد ارسل جميع رسله وانزل جميع كتبه بان لا يعبد الا الله وحده لا شريك له لا يعبد معه لا ملك ولا نبي ولا صالح ولا تماثيلهم ولا قبورهم ولا شمس ولا قمر ولا كوكب ولا ما صنع من التماثيل لاجلهم على ارواح ولا شيئا من الاشياء وبين ان كل ما يعبد من دونه فانه لا يضر ولا ينفع وان كان ملكا او نبيا وان عبادته اكمل كفر اذا اثبت انه مشرك وجهلا وضلالا وقال عبادته ماذا كفر هذا نص واضح من تيم الله تعالى لا سيما في مقام التاصيل هو لا يتكلم هنا عن شخص وانما يتكلم عن دلاله الشرع وهنا الفرق بين التاصيل وبين التنزيل التنزيل فهمه هو ان هذه الحاله داخله تحت النصوص هذه مساله اجتهاديه يعني يقع فيها ماذا يقع فيها الخلل والخطا وعدم وفقه الصواب اما التقرير الذي ياتي به بالنص الشرعي ويبين ما دل عليه النص هذا هو التأصيل وعض عليه بن نواد هو الأصل أما كونه كفر أو ما كفر البكري وإلا السبك إلى خيره لا يعنينا هذا لأنه انتفيت لك لو ما كفر السبك أو البكري أهم شيء ماذا أن الله تعالى كفرهم أن الله تعالى كفر مشركين <تصفيق> قال, قال تعالى ولدعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا الى قوله محذورا بين سبحانه ان كل ما يدعى كلام كله بتاميا رحمه الله تعالى بين سبحانه ان كل ما يدعى من دونه كل ما يدعى صيغه عموم من دونه من الملائكه والجن والانث ما يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا وان هؤلاء المدعوين من الملائكه والانبياء يتقربون الى الله ويرجونهم ويخافونهم وكذلك كان قوم من الانس يعبدون رجالا من الجن فآمنت الجن المعبودون الآلهه وبقي عابدوهم يعبدونهم كما ذكر ذلك المسعود ومر معنا وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذره الى قولي ولا تنفع الشفاعه عنده الا لمن اذن له بين سبحانه ان كل ما يدعى من دونهم من الملائكه والبشر وغيرهم ليس لهم مثقال ذره في السماوات والارض ولا لهم نصيب فيهما وليس لله ظهير يعاونه من خلقه وهذه الاقسام الثلاثه هي التي تحصل مع المخلوقين مع على عند بعضكم هذا من المخلوقين مع المخلوقين اما ان يكون لغيرهم ملك دونهم يعني المخلوق مع المخلوق او يكون شريكا لهم او يكون معينا وظهيرا له والرب تعالى ليس من خلقه مالك ولا شريك ولا ظهير له مطلقا ولم يبقى الا الشفاعه وهو الدعاء الشافي وسؤاله لله في المشفع له فقال ولا تنفع الشفاعه عنده الا لمن اذن له ثم انه خاص بالذكر الملائكه والانبياء في قوله ما كان لبشر ان ياتيه الله الكتاب والحكمه والنبوته الى قولي بعد اذ انتم مسلمون قال بين ان اتخاذهم اربابا كفر يعني لا لا يكون اسلاما بالتا قال وقال تعالى لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم الى قوله والله على كل شيء قدين قد كفر الذين قالوا هذا تكفير او لا تكفير قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم وقد بين ان من دعا المسيح وغيره فقد دعا ما لا يملك له ضرا ولا نفعا كما بر ما وقال لخاتم الرسل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك وقال قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لا استكثرت من الخير الآية وقال قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا إذن لا يدعى ولا يسأل وقال ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فيقلب خائبين ليس لك من الآبري شيء والنكره في سياق النفي متعم كيف يسال من دون الله تعالى وقال انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء كل ذلك تقريم تامر رحمه الله وقال ان تحرص على هداهم فان الله لا يهدي من يظلم انتهى قال وكلامه في هذا المعنى يعز حصره او يتعذر كثير جدا يبين ان اصل الدين هو افراد الله تعالى بالعباده وان الرسل ما ارسلت الا من اجل تقرير هذا الاصل العظيم وان من تخلى ترك او فعل نقيضه فلن يكون موحدا البت و كلامه في هذا المعنى يعز حصره او يتعذر وكذلك صاحبه تمسود الدين ابن القيم رحمه الله تعالى كلامه في هذا الباب اشهر من ان يذكر واكثر من ان يحصر الا بكلفه ومشكته وتقدم قوله في المدارج وقال ابو الوفاء ابن عقيل هذا في القرن الخامس قبل من ابن تيميه رحمه الله تعالى لما صعبت التكاليف على الجهال والطغام أو غاد الناس عدلوا عن أوضاع الشرع إلى تعظيم أوضاع وضعوها هم لأنفسهم فسهلت عليهم خفت إذ لم يدخلوا بها تحت أمر غيرهم وهم عندي كفار بهذه الأوضاع كفار يعني ماذا؟ يعني كفروا لا يحتاج إلى تفسير كفار يعني وقعوا في الكفر ووقع الكفر عليه هذا معنى كفار جمع كافر قال وهم عندي كفار بهذه الاوضاع مثل ماذا ما هي الاوضاع مثل خطاب الموتى بالحوائج هذا كفر وشرك من فعله فهو كافر ودس الرقاع في قبورهم فيها يا مولايا هذا سؤال يا مولايا افعل بي كذا وكذا هذا الذي يعبر عنه العراقي ماذا انه نداء ليس بدعاء محاكم عليه من بماذا بانه كفر قال ودست الرقاع في قبور فيها يا مولاي يفعل به كذا وكذا وتعليق السطور على القبور اقتداء بمن عبد الله تعالى العزة جعل هذا ماذا جعله كفراً كان في نفسه ليس بكفر ولذلك مر معنى الشيخ محمد رحمه تعالى حذفه من مفيد المستفيد أتى بالجملة الأولى وترك هذه الجملة بناء على أنه لا يقره في هذا المعنى يعني تعليق السطور لا يعتبر كفراً بجرد أنه الذي اعتقد فيها البركه الذاتيه قال وتعليق السطور على القبور اقتداء بمن عبد اللاته والعزه والويل عندهم لمن لم يحضر مشهد الكف او لم يعقد على قبره او قبر ابيه بالاجر ولم يقل الحمالون على جنازته ابو بكر عمر نداء يعني انتهى والمقصود ان النصوص بهذا المعنى كثيره شهيرا والعاقل يسير فينضم ويكفي المؤمنه ان دعاء الموتى والغائبين لا يعرف عن احد من اهل العلم والايمان الذين لهم لسان صدق في الامه ولم تاتي به شريعه من الشرائع بل المنقول عن جميع الانبياء اجماع بل المنقول عن جميع الانبياء يرده ويبطله فان الله حكى ادعيتهم وتوجهاتهم وما قالوه وامروا به وندب عباده ان الاقتداء بهم فقال تعالى اولئك الذين هدى الله فبهداهم يقتدون وقد اجمع المسلمون على ذم البدع وعيبها قال تعالى ام لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله وقال تعالى قل ارايتم ما تدعون من دون الله اروني ماذا خلق من الارض ام لهم شرك في السماوات اتوني بكتابي من قبل هذا أو أثارتي من علم إن كنتم صادقين وفي حديث العرباض المسارية إنه من يعيش منكم فسعر اختلافا كثيرا فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين مهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليه بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بلعة ضلالة قالوا هذا الوجه كاف في الجواب الطال رحمه وتعالى ببيان بطلان قوله قول العبادة محصورة في السجود وقالوا وان النداء لا يكون عباده ثم الافتراء على شخص النبي يرحمه تعالى انه على هذا المنهج وبين ان هذا من ابطل ما ما يكون كتبه رحمه تعالى كلها فيما يتعلق بالتوحيد يثبت ان التوحيد لن يتحقق الا بافراد الله تعالى بالعباده وان من انتفى عنده هذا الاصل فلا يسمى مشركا حينئذ كذا يفترع عليه هذا المفترئ وهذا الوجه كاف في الجواب الاتفاقي على وجوب الاعتصام بالكتاب والسنه يعني الرد الى الكتاب والسنه والله تعالى اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين